بسم الله الرحمن الرحيم وعسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إني نشأ نزل عليهم من السماء آية فوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَانِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَارٌ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 112. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون 113. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون 114. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين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 124. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين 125. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرخ والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها لا لأجعلنك من المسجونين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 112. قال للملأ حوله إن آبا لساحر عليم 113. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون 114. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين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 فألقوا حبالهم واصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبانكم أجمعين. قالوا لا ضير، إن لا إلى ربنا مقلبون.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 فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها هؤلاء لشرمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون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 قال كلا إن معي ربي سيهدي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين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 119. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 110. أنتم وآباؤكم الأقدمون 111. <تصفيق describes> فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين 112. الذي خلقني فهو يهدين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 من دون الله اليوم صرونكم أو ينتصرون فكُبِقِبُوا فيهاهم والغَوُون وجنود إبليس يمَعون قالوا وهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 112. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 113. وإن ربك لهو العزيز الرحيم 114. كذبت قوم نوح المرسلين 115. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبِعُكَ إِلَى قال وما علمي بما كانوا يعملون 113. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين 115. إن أنا إلا نذير مبين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 119. كذبت عاذ المرسلين 110. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين 112. فاتقوا الله وأطيعون 113. وما أسألكم عليه من أجر 114. إن أجري إلا على رب العالمين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 119. كذبت سمود المرسلين 110. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون 111. إني لكم رسول أمين 112. فاتقوا الله وأطيعون 113. وما أسألكم عليه من أجل 114. إن أجري إلا على رب العالمين 112. أتتركون فيما هاهنا آمنين 113. في جنات وعيون 114. ونخل طلعها هضيم 115. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون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 112. قال إني لعملكم من القالين 113. رب نجني وأهلي مما يعملون 114. فنجيناه وأهله أجمعين 115. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأِيكَةِ الْمُرْسَلِينَ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 ما أنت من المُسَحَّرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأستطع علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلم إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لا إله وما كان أكثرهم مؤمنين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 114. ذكرى وما كنا ظالمين 115. وما تنزلت به الشياطين 116. وما ينبغي لهم وما يستطيعون 117. إنهم عن السمع لمعزولون 118. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين 112. وأنذر عشيرتك الأقربين 113. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين 114. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون 115. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم